صراط الذين من عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.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 الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكاد الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار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 من احتدى فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا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 ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسْعَالكَ سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا اكبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغًا كَلَكِبَر أحدهما أو كلاهما فلا تقل, لهما ولا تنهرهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذذ تبديرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وتعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ظبك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا